الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لابتد أيها الإخوة الفضلاء في استكمال شرح كتاب الاعتصام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 وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بهذا النوع من الخصال فقال إن من ضئض هذا قوما يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ولعل هؤلاء المرادون بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً الحديث يدل عليه تفسير الحسن قال يصبح محرماً لدم أخيه وعرضه ويمسي مستحلاً إلى آخره أي نعم. قد مضى معكم الكلام على فرقة الخوارج والفرقة التي ظهرت في القرون بعد القرون المفضله ومضى التعريف بها والمصنف هنا رحمه الله أورد الكلام عليهم وذكر الحديث والحديث خرجه البخاري ومسلم وهو المتفق عليه أورده ليستكمل الكلام على بيان أن المخالفات الشرعية العقدية أن المخالفات التي تقع من المكلفين مخالفين بها شريعة الله عز وجل أن هذه المخالفات تدخل في معنى الابتداع إذا تعدت حد المعصية فهنا هذه المخالفات في هذه الفرقة خرجت عن كونها معاصي إلى كونها ابتداء في الدين ولهذا أورد المصنف هنا حديث الخوارج وتذكرون أن ما سبق في الدروس الماضية هذا الكلام عن الابتداع وجريانه في أعمال المكلفين وأما أوصاف هؤلاء المخالفين لشريعة الله فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لا يتدبرون القرآن أنهم لا يتدبرون القرآن وهذا واضح في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يتجاوز حناجرهم أي لا يتجاوز النطقة ولا, يتنا... ولا يتجاوز الحناجر إلى الإدراك والتدبر والتفهم ومن المخالفات التي يقومون بها قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان فالقتل في ذاته معصية لكن هنا أصبح منهجا عند هؤلاء ومعنى هذا أنهم يدعون أهل الشرك وعبدة الأصنام ويقتلون أهل الإسلام قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أي وإن انتسبوا له وإن انتسبوا إلى الدين لكن يخرجون منه بسبب مخالفاتهم الشرعية ثم ربط المصنف حديث الخوارج هنا بحديث أبي هريرة أليصبح الرجل مؤمن ويمسي كافراً أي أنه يبدل دينه فهذا صريح في الحديث يصبح الرجل مؤمناً أي على الإيمان والإسلام ويمسي كافرا. أي بسبب ارتكابه للنواقض التي تنقض الإسلام وهذا لا شك يدل على أن هذه المخالفات التي تقع تكثر وتصبح منهجاً عند أمثال هؤلاء فينتقل الرجل من الإسلام إلى الكفر وهو لا يشعر يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أي بهذه السرعة لأنه لا يكاد يشعر بما يقع فيه لأن هذه الانحرفات والضلالات التي يقع فيها تخرجهم عن الإسلام فالإسلام كما معلوم له نواقط إسلام هو التوحيد والإسلام لله عز وجل بالتوحيد وأنقاد له بالطاع والفلوس له من الشرك ونواقضه كثيرة معلومة ذكرى أهل العلم هذه النواقد طرد على المكلفين فتخرجهم عن الإسلام وهو لا يشعر قياذا بالله ومن هنا يتقلب بين الإسلام والكفر يتقلب بين الإسلام والكفر وسرعان ما ينتقل من, من الإيمان والإسلام إلى الكفر والعياذ بالله وهذا مما يدل على أن تلك المخالفات تنقله عن دينه بسبب تلك النواقض التي يبتدعها الناس ويتكاثرون عليها فتنقلهم نقل لا يكادون يشعرون به وهذا الحديث له دلالة في هذا يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا وفي بعض الروايات يبيع دينه بعرض من الدنيا يبيع دينه بعرض من الدنيا ثم أيضا ضم المصنف تفسير الحسن هذا الحديث قال يصبح محرما لدم أخيه وعرضه ويمسي مستحلا أي مستحلا للمحرمات <تصفيق> واستحلال المحرمات والمعاصي ينقل الإنسان من درجة العاصي إلى درجة الكفر أو إلى درجة الابتداع وكلها شر, وكلها شر أما إلى درجة الابتداع فكما في حديث الخوارج استحلال المحرمات يعني لم تكن المخالفات عندهم محرمات على سبيل المعصية وإنما انتقلت على سبيل المنهج والابتدع ومنه استحلال المحرمات ومنه استحلال المحرمات فيقعون في استحلال المحرمات المعلومة من الدين استحلال المحرمات المعلومة من الدين وهذا تفسير الحسن هنا قال يصبح محرما لدم أخيه وعرضه ويمسي مستحلا وسيضرب المصنف هنا مثالا سيضرب المصنف هنا مثالا لما ورد في حديث الخوارج وقصده حتى نربط المسألة بالباب الذي نحن فيه قصده أن المخالفات تنتقل من مجرد المعاصي سواء كان في العبادات او في المعاملات لتدخل إلى درجة الابتداء وقد تصل والعياذ بالله إلى حد الكفر كما ورد في هذه الحديث كما ورد في هذه الحديث والسلام من ذلك كله هو الالتزام بالسنة الالتزام بدلالات القرآن بأحكام القرآن والسنة واللزام بالتوحيد والاستقامة على شريعة الله وذلك سيضرب مثالا الآن يشمل ما يتكلم عنه وهو جريان البدع في المعاملات وهو أصل الباب الذي درستمه جريان البدع في المعاملات ومن المعاملات ما يتعلق بالقتل والتأديب وغير ذلك وسيأتي ذكر مثال تطبيقي تفصيلي لمقصود المصنف من إيراد حديث الخوارج في هذا الموضع اقرأ بارك الله وقد وضع القتل شرعا معمولا به على غير سنة الله وسنة رسوله المتسمى بالمهد المغربي الذي زعم أنه المبشر به في الأحاديث فجعل القتل عقابا في ثمانية عشر صنفا ذكروا من الآن بارك الله فيكم القتل من أي الأبواب الجنايات من أي الأبواب من العبادات ولا من المعاملات, المعاملات. من المعاملات والمك... والمصنف يتكلم في ماذا في هل تجري البدع في المعاملات أم لا فسيبين هنا أنها إذا أصبحت تشريعا فلا شك أنها من البدع فسيذكر أمثلة على هذا النوع إيه نعم إيه نعم فجعل القتلى نعم ذكروا منها الكذب والمداهنه واخذهم ايضا بالقتل في ترك امتثال أمر من يستمع امره وباياوه على ذلك وكان يعذهم في كل وقت ويذكرهم ومن لم يحضر ادب فانت ماذا قتل وكل من لم يتادب بما ادب به ضرب الصوت ضرب بالصوت المره والمرتين فان ظهر منه عناد في ترك امتثال الاوامر قتل ومن داهن على أخيه أو أبيه أو من يكرم عليه أو المقدم عليه قتل وكل من شك في عصمته قتل أو شك في أنه المهدي المبشر به وكل من خالف أمره أمر الصحابة فعروه فكان أكثر تأديبه القتل كما ترى نعم لعل العبارة هنا أقرب فعزروه صحابه أحسن وكل من خالف أمره أمر أصحابه صحيح أو أمر أصحابه فعزروه وكل من خالف أمره أمر أصحابه فعزروه لاحظ هنا أن هذا المهدي يدعي أنه المهدي خرج في بلاد المغرب والدجاجلة كما مضى معكم بالأحاديث كثيرون ومعا هذا أحد الدجاج الذي خرج في بلاد المغرب يدعي أنه المهدي المنتظر والمهدي المنتظر الذي ورد فيه الأحاديث الصحيحة لم يخرج بعد بإجماع الأمة ما خرج ويدعيها قوم كثيرون فمن, فمن ادعى أنه المهدي هذا المذكور المسمى بالمهدي المغربي وكذلك ادعى المهدي أيضا في قبل مئة عامة وأكثر المهدي الذي, ادعى أنه الذي خرج في السودان وادعى أنه المهدي وخرج دجاجلة كثيرون يدعون أنهم المهدي المبشر به في الأحاديث وفي هذه العصور أيضا الشيعة تنتظر مهديها المنتظر واليهود لهم مهدي وهو ما يسمونه بمسيحهم هو المسيح الدجال فالأمم تتعلق بالغيب تنتظر, تنتظر كل أمة مهديا ينصرها على غيرها لاحظونا ليس لمصلحة الدين أو أنهم يبحثون على الحق ولو أرادوا أن يبحثوا على الحق لعلموه لا لأن الحق قد جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلم أمر الإسلام في الأرض فمن أراده بحث عنه لكن كل منهم يريد أن يتعلق بالغيب فيتحصل على اتباع مهدي عنده بزعمه أنه مهدي لينتصر به على غيره فهي إلى المغالبة وظهور فتنهم ومن هذا الصنف ما ادعاه المهدي المغربي لما ظهر فلما ظهر احتاج إلى عقوبات شديدة لمن يخالف أمره العقوبات هذه من أي باب؟ من باب الجنايات والجنايات في الشريعة معلومة ومحددة فإن النفس لا تقتل إلا بنفس معصومة النفس لا تقتل إلا بنفس معصومة والقصاص له شروط معلومة وهو تجاوز هذا كله هذا التجاوز هو إحداث منهج بدعي وأصل نشأة هذا المغربي هي البدعة لأنه ادعى أنه المهدي وليس بالمهدي فهنا لك أن تسأل هل تجري البدع في مثل هذه الأمور وهي المعاملات أم لا تجري إذا كانت على على هذا النحو المذكور فهي لا شك أنها من البدع لأنه تشريع من دون الله غير مستند إلى كتاب أو سنة تشريع من دون الله وإن كان في أبواب المعاملات فهو من البدع المحدثات وأما الوقوف عند تفصيل هذه البدع الكثيرة التي ذكرها فلا حاجة لنا به ولا شك أنه أقام هذه العقوبات ليجعل الناس إذا اجتمعوا عليه لا يخرجوا عنه والتشديد في هذه العقوبات لأنه قد يسهل عليه إدخال الناس تحت ولايته باعتبار أنه المهدي لكن يتبين لهم الأمر فماذا سيصنعون سيتركونه وإذا تركوه أو خالفوه شدد عليهم في العقوبة كما هو مذكور في هذا الجنس من العقوبات وأيضاً ادعى العصمة واعتبر كل من شك في عصمتي ايضا يقتل فالمصنف أورد هذا المثال ليبين أن هذا عملهم من جنس عمل الخوارج خرج على الناس بهذه البدع والضلالات ودعا إلى الحكم بغير ما أنزل الله في مثل هذه الأعمال التي تتعلق بالجنايات وافترى أيضا على الله بأنه المهدي المنتظر ثم عاقب الناس بغير شريعة الله ثم عاقب الناس بغير شريعة الله فعمله من جنس الخوارج الذين ورد ذكرهم في الحديث وهي استحلال المحرمات والخروج عن شرائع الإسلام أي نعم كما أنه كان من رأيه ألا يصلي خلف إمام أو خطيب يأخذ أجرا على الإمامة أو الخطابة وكذلك لبس الثياب الرفيعة وإن كانت حلالا نعم لأن أصحاب البدع دائما يحلون بدعهم وأهواءهم بنوع من التلبس بالورع أو بالدين وهذا من هذا النوع يعني أراد أن, أن كأنه يقول للناس أنه لا يجوز أن يصلى خلف إمامنا الخطيبة أخذ أجرا على الإمامة او الخطابة ولا شك أن هذا من تدريسي على الناس لأن هذه مسألة فقهية وحكمها عند أهل العلم أنه إذا اشترط إذا قال لا أصلي بكم إلا بكذا وكذا فلا شك أن هذا لا يقوله إنسان عدم ولذلك لا تصح الصلاة خلفه وأما إذا لم يشترط ورزق من بيت مال المسلمين مالا يعينه على أمر دنياه وعلى وظيفته هذه التي اختص بها وجعل له وجعل لها وقته فلا شكرا هذا غير ممنوع له أن يأخذ ذلك وقد حكوا عنه قبل أن يستفحل أمره أنه ترك الصلاة خلف خطيب أغمات بذلك السبب فقدم خطيب آخر في ثياب حفيلة تباين التواضع زعموا فترك الصلاة خلفه أيضا وكان من رأيه ترك الرأي واتباع مذاهب الظاهرية قال العلماء وهو بدعة ظهرت في الشريعة بعد المائتين ومن رأيه أن التمادي على ذرة من الباطل كالتمادي على الباطل كله أي نعم وهذا أيضا يؤكد أو يبين حسن اختيار المصنف لهذا المثال على حديث الخوارج ان الخاصية المشتركة بينه وبين الخوارج بين المهدي المنتظر المزعوم هذا وبين الخوارج انهم يسوون بين المعاصي يسوون بين عبادة الاصنام وشرب الخمر يسوون بين عبادة الاصنام وشرب الخمر ويسوون بين انواع الكفر والشرك والكذب وهنا شك أن هذا باطلة فهذا المهدي يرى أن التمادي على ذرة من الباطل كالتمادي على الباطل كله وأشك أن هذا قياس فاسد لأن المسلم الموحد صاحب التوحيد الذي يبتعد عن الكفر والشرك ويقيم أركان الإسلام قد يقع في شيء من الباطل وقد يقع في المعصية فالخوارج لما رأوا أنه يقع في المعصية سووا بين هذا وبين الكفر فاعتبروا اتيان المعصية التي دون الكفر جعلوها كفراً وجعلوا الكذب كفرا وجعلوا الزنا كفرا وجعلوا القتل كفرا قتل النفس ولا شك أن هذا من, من فساد اعتقادهم فهذا المزعوم بأن المهد المغربي ساوى بين قليل الباطل أي الخطأ الصغير ساوى بينه وبين الكفر والشرك والخطأ الكلم فلا شك أن جنسه هذا بسبب الجهل بالدين بسبب الجهل بالدين والكذب والافتراع على الله وفعله هذا من جنس فعل الخوارج الذي ابتدأ المصنف هذا الباب بذكر حديثهم أما ما أشار لهم المذهب الظاهرية <تصفيق> فلعل الشاطبي يقصد أن الشاطبية في بعض الأبواب كان فيهم القياس قد خالف الإجمع الظاهرية هم أتباع داود الظاهري ومنهم ابن حزم رحمه الله ورحمهم الله جميعا وكتابه المشهور كتاب المحلاء وهو ذهب إلى نفي القياس مقالفاً في ذلك عمل الصحابة والتابعين ومن بعدهم مقالفاً في ذلك إجماع الأمة وتأول في ذلك ورد العلماء قوله واعتبروه أن قوله في نفي القياس محدث ونفي القياس كله من جميع وجهه لا شك أنه محدث لأنه ثبت عن نبي عليه الصلاة والسلام أنه قاس مئة قياس وقد أثبت ذلك الإمام ابن الناصح الحنبلي في كتاب له معروف باسم أقيسة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مئة قياس للنبي عليه الصلاة والسلام فإذا نفى الإنسان القياس فإنه قد يقع في أغلاط بادئ الرأي وهو لا يشعر بها أو يتعجل في مسألة دون أن يدرك حقيقتها وهذا وجه الاشتراك الذي ذكره ولهذا اتبع المهد المغربي اتبع مذهب الظاهرية ونقول هنا لو أنه التزم بمذهب الظاهرية لم يكن شأنه كما قال الشاطبي عنه هنا يعني لم يكن شأن المهد المغربي أنه يفترع على الله لأن الظاهرية أهل دين أهل دين وأهل فضل وأهل سنة وهم معروفون بذلك ولهم كتب وهم إنفوا القياس لكنهم منزلتهم في الدين وعملهم بالإسلام وما كتبوا الإمام بالحزف المحلى وغيره مما يعرفه وهو إمام النائمة المسلمين فلو أنه التزم مذهبهم حقيقة لم يكن صنيعه هذا الذي صنع لكنه أراد أن ينتسب إليهم ليغر, أو ليغر بهم العامة لأن هذا المذهب ينتشر في بلاد الأندلس مذهب الظاهرية ينتشر في بلاد الأندلس فأراد أن يتبعه لما أشار إليه الشاطبي في هذا الموضع وللتغرير بالعامة نعم وذكر في كتاب الإمامة أنه هو الإمام وأصحابه هم الغرباء الذين قيل فيهم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء وقال في الكتاب المذكور جاء الله بالمهدي وطاعته صافيةٌ نقية لم يُرَى مثلها قبل ولا بعد وأنَّ به قامت السماوات والأرض وبه تقوم ولا ضد له ولا مثل ولا ند انتهى هذا و... لم يقل بأحد من علماء المسلمين لم يقل أن المهد المنتظر الذي في الأحاديث الصحيحة أن به تقوم السماوة للأرض وأنه لا ضد ولا مثل ولا ند له ولم يعتقد أحد من المسلمين في المهد المنتظر أنه معصوم لكن يعتقد أن الله يصلحه كما ورد في الحديث أن الله يصلحه في ليلة وأنه إمام عدل ينشر الله به الحق والعدل في الأرض لكن ما لم يقول أحد أنه مثل الأنبياء في العصمة فضلاً أن يقول أحد أنه لا ضد له ولا مثل ولا ند لكن هذا من جنس اعتقادات الباطنية والروافق لأن أصلاً هم يعتقدون في أئمتهم العصمة والمهد المنتظر هو من المقدمين في أئمتهم هم ينتظرونه بزعمهم ولا شكاً لأجل اعتقاداتهم الفاسدة يعتقدون في المهدي المنتظر هذه الاعتقادات فأنتم تلاحظون هنا أنهم يتكلمون عن المهدي خارج عقيدة أهل السنة والجماعة ويتكلمون عن صفات المهدي بعيداً عن الإسلام لأن لم يقل أحد من المسلمين أن المهدي المنتظر لا ند له ولا مثيل به إقامة السنة لكن هذا من جنس اعتقادهم في الأولياء لاحظ هنا لأن المهدي المنتظر عندهم هم هو من أولياءهم بزعمهم فما هو اعتقادهم في الأولياءهم؟ يعتقدون في الأولياء العصمة ويعتقدون في الأولياء أنهم يملكون الربوبية يتصرفون في الكون ويغيثون ويقضون الحاجات وبهم قامة السماوات والأرض هكذا يزعمون فاعتقادهم هنا خارج اعتقاد المسلمين خارج اعتقاد الفرق الإسلامية المعروفة حتى المبتدعة يعني لا الخوارج ولا المعتزلة ولا كثير ولا الطوائف المعروفة الإسلامية سواء البدعية أو السنية تقول بمثل هذا القول فكلامهم هذا خارج نصوص الكتاب والسنة وهو مخالفه للإسلام وهو من جنس دين المشركين من اعتقد في إنسان مثل هذه الاعتقادات فلا شك هذا الاعتقاد أنه كافر لأن لا أحد يقول أن المهد المنتظر ولا غير المهد المنتظر حتى الأنبياء لم يقل أحد بهم قابل السماوة والأرض وبهم تقوم ولا ضد لهم ولا مثل ولا ند فالتعلق بمثل هذه الخرافات وإقناع الناس بها هي لتضليل المسلمين لتضليل المسلمين وهذا مما ينبغي التنبيه إليه سواء المهد المنتظر عند الروافض او المهد المسيخ الدجال الذي ينتظرونه الآن في عام 2000 اليهود والنصارى يعتقدون أنه في آخر عام ألفين يعني في قرابة يعني بقي لهم ثمانية أشهر أو نحو هذا أنه يكون لهم شأن وينتظرون مهديهم المزعوم فكل هذا من الضلالات التي بها يضلون المسلمين عن دينهم والأمم سواء ما ذكره المصنف هنا عن المهد المغربي أو عن الروافط أو عن الباطنية أو على اليهود والنصارى أمهم تعتقد بالغيب لكن اعتقادها بالغيب اعتقاد غير صحيح وسبب ذلك أنهم تركوا اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه مبشر به في كتبهم فتركوا اتباعه وتركوا اعتقاد أنه خاتم النبيين وتركوا الاعتقاد بانه لا نبي بعده تركوا هذه الاعتقادات كلها ثم أيضا لم يقبلوا البشارة التي وردت في كتبهم ولم يؤمنوا بما أمرهم به أنبياؤهم كموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام وسائر الأنبياء بالتوحيد واتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإذاك لا يتوقع منهم إلا أن يضلوا فلما حصل منهم ما حصل أرادت كل أمها أن تختص بنفسها أن تختص لنفسها عن سائر الأمم بشيء وليس عنده أمر يقتلون عليه إلا مسألة المهدي الذي سيجعلهم يقدرون على تملك الأمم الأخرى ويجعلون الأمم الأخرى تبع لهم هذه نظرة الطوائف البدعية سواء من اليهود والنصارى أو من غيرهم للمهدي نظرة اهل السنة للمهدي نظرة تقف عند حدود الأحاديث الصحيحة وهي نظرة متوازنة معقوله ليس فيها مخالفة لأمر التوحيد وليس فيها إحداث مساواة المهدي هذا بالأنبياء فضلاً أن يساوى بصفات الله عز وجل وليس عندهم خرافات حول هذا المهدي المهدي رجل عادي من المسلمين يصلحه الله ويمكن الله له في الأرض يحكم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وينصره الله ويؤيده ويملأ الأرض بهي عدلاً إلى هذا الحد الأمر ليس بغريب فقد ملأ الله الأرض عدلا بأبي بكر وعمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز وأئمة من أئمة الإسلام فلا يتعدون هذا الاعتقاد في المهدي اعتقاد على ما ورد في النصوص وهذا الخلاف بين اعتقادنا في المهدي واعتقاد بقية الطوائف فتنبه هنا اعتقاد بقية الطوائف يناسب شركهم وكفرهم واعتقاداتهم الفاسدة فهم يعتقدون في عيسى وهو بشر أنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة فالمهد الذي ينتظرونه اعتقادهم فيه من هذا الجنس واليهود يعتقدون أن عزير ابن الله فاعتقادهم في المهد المنتظر عندهم من هذا الجنس اعتقاد شركي والشيعة يعتقدون أن العصم لأوليائهم وأنهم يملكون شيئا من أمر الكون وأنهم يتصرفون في أمر الناس وأنهم يعرف الوحي عن طريقهم ويطفون بقبورهم ويعبدونه من دون الله فكذلك اعتقادهم في المهدي من جنس اعتقادهم الشركي إذا رأيت أن تدرس هذه القضية فارجع بها إلى أصولها وكل منهم يعتقد في مهديه المنتظر المزعوم ما يناسب اعتقاده الكفري واعتقاده الشركي وأصول اعتقادات الخبيثة التي يدعون إليها ويجتمعون إليها اعتقاد المسلمين في المهدي المنتظر وسنورد الأحاديث لكم بعد كلام المصنف هنا اعتقاداً في المهدي المنتظر ما ما جاءت به النصوص وبما يناسب اعتقادهم الإسلامي الصحيح لا يشركون نبياً في صفة من صفات الله فضلاً أن يشرك المهدي في صفة من صفات الله والمهدي رجل عادي من المسلمين يصلحه الله في ليلة يجعل الله له خصائص هذه الخصائص لا تصل إلى حد الرسالة بأنه يوحى إليه بشرع مستقلة ولا تصل إلى حد صفة من صفات الله هذا الفرق بين اعتقاد المسلمين أهل السنة في المهدي واعتقاد الكفار من اليهود والنصارى في مهديهم المنتظر واعتقاد بقية الطوائف الضالة في مهديهم المنتظر اقرأ بارك وكذب فالمهدي عيسى عليه السلام وكان يأمرهم بلزوم الحزب بعد صلاة الصبح وبعد المغرب نعم. قال هنا الشاطبي وكذب فالمهدي عيسى عليه السلام يعني المهدي هداية هداية عصمة مطلقة هو عيسى عليه السلام فمن فسر كلام الشاطبي بهذا واعتمد على كلامه في الموافقات في إثبات المهدي فيصير عندنا قضيتين أن الشاطبي يثبت المهدي المنتظر الذي ورد في الأحاديث وكلامه هنا المقصود المهدي مهدي هداية كاملة كهداية الأنبياء هو عيسى عليه السلام الذي يخرج في أخر الزمان وهو قرين خروجه بالمهدي يعني بعدما يخرج المهدي المنتظر إذا وردت الأحاديث يخرج عيسى عليه السلام فأعراض الشاطبي أن يشير إلى هذا المعلم وأما كلامه في الموافقات فصريح كلامه في الموافقات ولعل نورده بعد ذلك في إثبات أو الإشارة إلى الأحاديث التي وردت في المهدي أما اعتقاد أهل السنة والجماعة في المهدي فنورد لكم الأحاديث وسيظهر لكم من الأحاديث أنه أن نظرتهم إليه نظرة صحيحة تناسب ما عليه أهل السنة من التوحيد ومعرفة الاعتقاد الصحيح لا يتجاوزون الحد الذي أمرهم الله به فلا يغلون في أحد ولا يمنحون صفة الصفة المذكورة هنا للمهدي لأي أحد أيضا لا يغلون في أحد ولا يمنحون الصفات هذه لأي أحد لأن الصفات هذه لا يعلم بها إلا الله فالمهدي يحتاج أن يخرج فإذا ظهر أمره وظهر عدله واجتمعت فيه الصفات عرفه الناس ليس كل من يدعى أنه مهدي يقبل كلامه لكن هذا يثبته الواقع يثبته الواقع إذا خرج وانتصر وظهر عدله وظهرت صفاته فحين عدل لا يختلف فيه إثنان لكن كل ليس كل من ادعى أنه مهدي يقبل قوله من الأحاديث حديث أبي سعيد طبعا الأحاديث المذكورة أكثرها في السنن في مسند الحاكم وغيره وأصلها في الصحيحين أصلها في الصحيحين ونبدأ بما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم فهذا الحديث الصحيحين هذا الحديث في صحيح البخاري باب نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة وصحيح مسلم فلاحظ هنا وإمامكم منكم إشارة إلى من إلى المهدي الذي يظهر بالحق ويجتمع الناس عليه ويمنع الأرض عدلا لكن متى يظهر الله أعلم ليس في الأحاديث تحديث للوقت شوف ليس في ما هو مثل اللي كتب عمر أمة الإسلام ويمكن الكتاب هذا انتشر بين الناس بآلاف مؤلمة يأتون بالأحاديث صحيح هم ظاهر كلامهم يتكلمون بالأحاديث لكن هل في الأحاديث تحديث مدة ولذلك حدد في كتاب عمر أمة الإسلام حدد أظن 1998 وراحت سنة 1998 وما خرجها ومنتهت عمر أمة الإسلام ولم يخرج المهدي فمثل هذه التحديدات باطلة لا دليل من الكتاب والسنة وكما سنجد لكم الأحاديث الأحاديث كلها مجتمعة على بيان صفات معلومة طبيعية وليس فيها أمر يتصل بخرافة من الخرافات أو بخاصية من الخصائص ليست موجودة من خصائص الأنبياء أو من خصائص الدات الإلهية كما تعتقد الفرق الباطلة وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعالى صلي لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة تكرمة الله هذه الأمة فهذا الحديث أيضا يدل على ما يتعلق بظهور المهدي في آخر الزمان وحديث جابر أيضاً من عبد الله أيضاً في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمتي خليفة يحتي المال حتياً لا يعده عداً اعتبر العلماء أن هذه الأحاديث في الصحيح وإن لم يرد فيها ذكر المهدي صريحا باسمه مهد المنتظر أو اسمه وكذا إلا أنه يدل على أن خروجه قبل خروج عيسى عليه السلام وأنه التي وردت فيه الأحاديث الصحيحة التي وردت في السنن والمسانيد ومنها عديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج في آخر أمة المهدي يسقيه الله الغيثة وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأم وتكثر الماشية يعيش سبعا أو ثمانيا يعني حججا وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلزال فيملأ الأرض قصطا وعدلا كما ملأت جورا وظلما يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض يقصم المال صحاحا فقال له رجل ما صحاحا قال بالسويه بين الناس قال ويملأ الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم غلا ويسعهم عدله ومن الحديث الصحيح في هذا حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي من أهل البيت يصلحه الله في ليلة قال ابن كثير أن يتوب عليه ويوفقه ويولهمه ويرشده بعد أن لم يكن كذلك وحديث أبي الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي مني أجل الجبه أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا يملك, يملك سبع سنين وعن أم سلمت رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عترتي من ولدي فاطمة وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي تعالى صلِّ بنا فهذا إذا قرنته مع الحديث الذي في الصحية يبين معنى أميركم منكم فيقول أميرهم المهدي تعالى صلِّ بنا فيقول لا إن بعضهم أمير بعضٍ تكرمة الله لهذه الأمة وأيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي يصلي عيسى ابن مريم خلفه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب أولا تنقض الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يواطي اسمي اسمه اسمي وفي رواية يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي فهذه الأحاديث التي في الصحيح وفي المسانيد وفي السنن كلها استدل بها أهل السنة على خروج المهدي المنتظر في آخر الزمن لكن كما تلاحظون أن الأحاديث ليس فيها أي شيء يتعلق بأن لهذا المهدي صفة خارقة أهل أو له مثلاً أو أن له صفة تعطيه العصمة مثلا مطلقا أو تجعله في مرتبة الأنبياء فضلا أن تعطيه خاصية من خصائص الألوهية فاعتقاد أهل السنة في المهدي يناسب اعتقادهم في توحيد الله وطاعتي وعبادتي واعتقادهم في عصمة الرسل عليه الصلاة والسلام ولا يميزه إلا أمر خارق وهو أن الله عز وجل يضع له القبول ويمكنه في الأرض وينصره ويجمع كلمة الناس عليه ويملأ الأرض به عدلا هنا <تصفيق> وكان يأمرهم بلزوم الحزب بعد صلاة الصبح وبعد المغرب فأمر المؤذنين إذا طلع الفجر أن ينادوا أصبح ولله الحمد إشعاراً زعموا بأن الفجر قد طلع, لإجز... قد طلع لإجزام الطاعة ولحضور الجماعة وللغدو لكل ما يؤمرون به وله اختراعات وابتداعات غير ما, غير ما ذكرنا غير ما ذكرنا وجميع ذلك إلى أنه قائل برأيه في العبادات والعادات مع زعمه أنه قائل بالسنة غير قائل بالرأي وهو التناقض بعينه لاحظ هنا أن الشاطبي يريد أن يدلل على بحث قد توسع فيه توسعا جيدا وهو بيان أن البدع كما قد تقع كما تقع في العبادات تقع في العادات لكن بشروط ولذلك ذكر هنا مثالا تطبيقيا يبين به أن هذا الذي يسمى المهد المنتظر قد ابتدع في العبادات وابتدع في العاديات إذا سئلت أين ابتدع في العبادات فكما ذكر الآن في النداء لصلاة الصبح ونحوها وأما العادات فكما ذكر في الجنايات أي فقد ظهر اذا جريان تلك الاشياء على الابتداء واما كون الزكاه مغرما فالمغرم ما يلزم اداؤه من الديون والغرامات كان الولاه يلزمون هالناس بشيء معلوم من غير نظر إلى قله مال الزكاه او كثرته او قصوره عن النصاب او عدم قصوره بل ياخذونهم بها على كل حال على كل حال الى الموت وكون هذا بدعه ظاهر وارتفاع الأصوات في المساجد فناش عن دعة الجدال في الدين فإن من عادة قرعة العلم ويقرائه والاستمائ أن يكون في المسجدد ومن دابها لا ترفع فيه الأصوات في غير المساجدد فما ظنك به في المساجد فجدال فيه الزيادة الهواء فإه غير مشروع في العصل فقد جعل الأعلماء من عقاائد لسلام ترك ترق المراء والجدال في الدين وهو الكلام فيما لم يؤذن في الكلام فيه كالكلام في المتشابهات من الصفات والأفعال وغيرهما وكمتشابهات القرآن ولأجل ذلك جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات الآية قال فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم نعم بارك الله. أما مثال الزكاة اتخاذ الزكاة مغرما فأراد المصنف أن يقيس عليه ما يقع من الزام الناس بالأموال ظلما على تقادير معلومة وأزمنة تأخذ منهم فيها إلى الموت ولا شك أن هذا الإلزام عند المصنف كما ذكر هو يشابه الإلزام بالزكاة فإذا كان الأمر كذلك فهو من جريان الابتدائي في الأموال والجبايات وقد سبق الكلام على هذا المثال فيما يتعلق بالمكوس فيما يتعلق بالمكوس وهذا من الأمثلة فيما يتعلق بالعاديات وقد أورده المصنف أكثر من موضع وقال فإذا أشبه الأمر في أخذ الأموال والمظالم ما يشبه أخذ الزكوات على وجه التقدير. وأخذ الأموال بمسمى الشرعية ونحو ذلك فإن هذا من الابتداع وإن لم يكن في أبواب العبادات ثم انتقل إلى مثال آخر وهو ارتفاع الأصوات في المساجد وربطه ببدعة الجدال في الدين والجدال كما تعلمون نوعان جدال محمود وجدال مذموب أما الجدال المحمود فهو الذي ذكره الله في كتابه في قوله تعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فجعل الجدال الأصل فيه أن يكون بالحسناء ونحن الآن نتكلم عن القسم الأول وهو الجدال المحمود المشروع وسنبين مقاصده المشروع أيضا من الله أما الأول وهو القسم الأول فهو الجدال بالتي هي أحسن أي بكتاب الله وسنة النبي عليه والسلام في حسن بيان وتلطف وحسن تعليم هذا معنى بالتي هي أحسن فأحسن القول ما ورد في كتاب الله وسنة النبي عليه السلام وأحسن طريقة البيان ما ورد بالتلطف وحسن المقال فهذا هو المقصود بقوله تعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ثم يتعلق بالجدال المحمود جدال الظالمين المعتدين جدال الظالمين المعتدين والاعتداء والظلم له أنواع الاعتداء والظلم قد يكون بالبدع قد يكون بالتعدي على حقوق الآخرين وقد يكون بالإفساد في الأرض أنواع كثيرة فهنا استثنى الله عز وجل هنا فقال إلا الذين ظلموا منهم فقد يكون معهم الجدال والعمل بطريقة أخرى وهذا مأدون فيه وهذا مأدون فيه وكثير من الناس يقف إلى حد قوله تعالى ولا تجاهد له أهل الكتاب التي إلا بالتي هي أحسن لكن ينبغي أن يكمل قال الله إلا الذين ظلموا منهم فهذا النوع الأول سواء الأصل أو المستثنى هو من الجدال المحمود نوع الأول سواء الأصل الأصل فيه بالتي يحسن إلا من خرج عن المعهود وأفسد في الأرض وبغى وظلم فهنا ينتقل إلى الاستثناء إلا الذين ظلموا منهم فجادلوهم بما يناسب الحال وعاملوهم بما يناسب الحال فالأول كله يدخل في الجدال المحمود المشروع النوع الثاني المنهي عنه الجدال المذموم <تصفيق> وهو المحكي في حديث عائشة هنا في الصحيح فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه أي يجادلون في الدين بالباطل ويدخلون على الناس المتشابهات ومثل ما ذكر المصنف هنا المتشابهات في الصفات فمن تكلم في الصفات على وجه التشبيه فكلامه مذموم وقد ذكر المصنف فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع. وما كان يسأل عنه عن مسائل تشبه على الناس فأدبه في ذلك وكذلك من ذكر الصفات التي أثبتها علماء السنة ذكرها على وجه التشبيه وجادل بذلك فإن هذا من الجدال المذموم وكذلك من ترك المحكمات البينات وذهب إلى المتشابهات فإن هذا من الجدال المذموم أما إثبات الصفات على ما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فغني عن الذكر أن نقول أن هذا من الواجب هذا من الأمر الواجب الذي أوجبه الله على عباده أن يثبتوا صفات ربهم كما ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو من إظهار الدين إثبات هذه الصفات من إظهار الدين وليس هو من الجدال في الدين لذلك غاية ما عند الفرق الضالة هو الدخول إلى الإسلام من طريق المتشابهات حتى في مسألة المهدي الآن دخلوا فيه من أين؟ عن طريق المحكمات ولا عن طريق المتشابهات؟ دخلوا فيه عن طريق المتشابهات وهي ما اشتبه عليهم في اعتقاداتهم الفاسده من أن أولياءهم والمقدمين فيهم يملكون مع الله شيئا ويدعون من دونه فجعلوا هذا لمهديهم المنتظر وبئس ما صنعوه لكن أهل السنة دخلوا في موضوع المهدي من طريق المحكمات وهي الأدلة الصحيحة التي تدل على أنه رجل عادل يمكن الله له في الأرض لكن لا يملك خاصية من خصائص الرسل فضلا أن يملك صفة من صفات الله كما صنع أهل البدع ولا هو فالدخول لأي موضوع من المحكمات هو من يدل على حسن اعتقاد الإنسان وحسن تفكيره فمثلاً إذا أردت أن تدخل إلى معرفة حكم الربا تدخل من المحكمات وهي النصوص الدالة على تحريمه وأنه ظلم وبغي وإجماع الأمة على تحريمه لكن لو دخلت من المتشابهات التي شبه بها كثير من المفتين الضالين الذين أحلوا بعض أنماعه وقعت في الفتنة وكذلك ما يتعلق بمحبة الصالحين إذا دخلت من المحكمات فأنه لا يزيد أنهم يستحقون الولاء كغيرهم من المسلمين الصالحين يوالون على دينهم وينصرون كما يوالى عموم المسلمين أهل الطاعة ولهم خاصية أنهم يقدرون ويحترمون لما معهم من العلم والصلاح فقط هذا إذا دخلت من المحكمات لكن إذا دخلت من المتشابهات التي عند عباد القبور والمشركين وأهل الأهواء قالوا أن هؤلاء الصالحين جعل الله لهم جعلهم واسطة بينه وبين عباده أو نتخذهم واسطة بينه وبين عباده لأنهم لهم منزلة عند الله فاختلف المدخل حين ايضا دخلت من المدخل الأول وقفت عند السنة وإذا دخلت من المدخل الثاني وقعت في الشرك فتأمّل قول عائشة هنا قال فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهو الذين عان الله فاحذرون إذا جيت عند النصارى الذين وقفوا عند قضية عيسى بأنه عبد الله ورسوله كانوا مؤمنين أتباع عيسى عليه السلام من أهل الإسلام, من أهل الإسلام. إنما هو عبد ونبي ونبي معصوم أراد الله عز وجل به إبلغ رسالته عند هذا الحد إذا دخلت من المحكمات لكن لو دخلت من المتشابهات التي عندهم أنه كلمة الله وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا وفهموا من ذلك أن فيه سر غير موجود في الخلق وأن الله جعل, الله جعل فيه سرا وجعله جزءا منه دخل النصارى من المتشابهات فأشركوا وكفروا ففي مسائل العلم إذا دخلت من المحكمات وسيأتي كلام الإمام مالك في الإرجاء سينقله المصنف سواء في هذا الدرس أو في الذي بعده إن شاء الله إذا دخلت من المحكمات فيمتل اعتقاد الحسن وانضبطت لك مسائل العلم وصحت عقيدتك وصح دينك إذا دخلت من المتشابهات التي تشتبه عليك وتشتبه على غيرك فإنك حينئذ ينتقض عليك معنى الإسلام يفسد عليك معنى الإسلام ثم تأخذ ذات اليمين وذات الشمال فإن بغي التنبه إلى هذا المعنى والأصل في تفسير هذه الآية في والمقام عليها يطول لكن لا نطيل الكلام هنا فهي نزلت في صدر سورة آل عمران وقد نزلت بخصوص إقامة الحجة على النصارى نزل من صدر سورة آل عمران سبعين آية لإقامة الحجة على النصارى في شأن عيسى عليه السلام لأنهم دخلوا في معرفته من طريق المتشابهات وتركوا المحكمات البينات الواضحة وفي الحديث ما ظل قوم بعد هدى إلا أوت الجدل وجاء عنه عليه السلام أنه قال لا تماروا في القرآن فإن المراء فيه كفر نعم. لاحظ هنا هذا الأصل ما ظل قوم بعد هدى إلا أوت الجدل والحديث أخرجه والتنمذي بأسناد حسن لو أردت أن تطبق هذا الحديث على واقع الناس في العالم الإسلامي لفهمت معناه بصورة واضح الدين مبني على محكمات أساسيات توحيد الله وطاعته وعبادته وصرف العبادة لو دون سواه واتباع رسله وقبول شرائعه والتحاكم إليها وتحريم التشريع من دونه والتحريم صرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى وإقامة أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج ثم تحريم المحرمات المعلومة من الدين كالربا والزنا وسائل الفواحش ما ظهر منها وما بطن والولاء لله ورسوله والمؤمنين وبغض الكفار والحذر منهم ومناهجهم وأفكارهم لو أردت أن تلخص القضايا الأساسية في الدين للخصتها بهذه العبارة السهلة وما ينضم إلى ذلك؟ من الإيمان بالله وكتبه ورسله قواعد الإيمان وأركان الإيمان الخمسة أركان, أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة فإذا ترك الناس المحكمات البينات وأوت الجدل ما تركوا شيئا من مسائل الدين لا جادلوا فيه الطوائف الضالة جادلت حتى في قضايا التوحيد يشركون بالله ويجادلون يقول هذا من الدين وليس من الدين العلمانية جادلت في ترك الشرائع وترك التحكم إليها موضوع المرأة أدخلوا فيه الجدال موضوع الرباء أدخلوا فيه الجدال ما تركوا شيئاً من مسائل الدين إلا دا أدخلوا فيه التشبيه والجدال لماذا؟ لماذا؟ ما ظل قوم بعد هدى لما ظلوا وتركوا المحكمات أخذوا يجادلون عما هم فيهم من الضلالات بأي شيء يجادلون؟ أوتوا الجدل أوتوا الجدل ولذلك الذين يتصورون أن إصلاح أمره العالم الإسلامي وصلاح أمر المسلمين أمر سهل هؤلاء يتصورون تصور فيه نوع من السطحية صح التعبير ما تركوا شيئاً من أمر الإسلام إلا جادلوا فيه يريدون إفساده فحتى ترد كل أمر إلى مكانه الصحيح تحتاج إلى تجديد وعلم وعمل ودعوة وجهد يذكر بما بذله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضو عليه في إقامة الدين لأن ما من أمر من أمور الدين إلا أدخلوا فيها الجدل وغيروها عن أساسها لأنهم لو دعوا الناس إلى الضلالة ما قبل الناس منهم فكيف ينشرون الضلالة في الأرض عن هذا الطريق ما ترك أمر من الأمور مدام مخالفوا عنه فماذا سيصنعون سيجادلون فيه ويبينون أنه مشروع وينشرونه في الناس ولذلك ما من انحراف في العالم الإسلامي إلا تجد أنك من يدافع عنه ومن يدعي له الشرعية ومن يدخله في التأولات الفاسدة ولا شك أن هذا الأمر يحتاج إلى صبر من الدعاء ومن طلبة العلم ويحتاج إلى منهج قوي في الدعوة إلى الله عز وجل منهج على بصيرة وعلم ونور فهذا الحديث ما ظل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل لأنهم لو كانت ضلالتهم على حدهم ما احتاجوا للجدل لكن لما أرادوا أن ينشروا ويدافعوا عنها يحتاجوا للجدل أم لا فجادلوا عن ذلك جادلوا عن ذلك بطرق فاسدة ونشروها في الناس نعم والحديث الثاني أيضا لا تمارف القرآن فإن المرأة في كفر هذا توجيه تربوي لمن اختلف مع إنسان فيه مسألة في كتاب الله فينبغي أن لا يكثر الجدال فيه ينبغى أن يقوموا إلى من, هم إلى من هو أعلم منهم لأنه لو استمروا في جدال مذموم فقد يصل الأمر بهم إلى أمر لا تحمد عقبه هنا وعنه عليه السلام أنه قال إن القرآن يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض ما علمتم منه فاقبلوه وما لم تعلموا منه فكيلوه إلى عالمه هنا إذا علم الإنسان شيئا عمل به وإذا لم يعلم شيئا قال الله أعلم ثم طلب, طلب العلم الصحيح نعم؟ وقال عليه السلام يقرأوا القرآن ما أتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفت فيه فقوموا عنه هذا في الصحيحين أفرجه البخاري ومسلم وهذا فيه توجيه قوي توجيه تربوي إلى أن الإنسان إذا اختلف مع أخيه في مسألة في كتاب الله فينبغي الله يؤدي هذا الاختلاف بينه إلى تفرق القلوب بل ينبغي أن يحفظوا أنفسهم من كيذ الشيطان فيقومون عما اختلفوا فيه ليبحثوا عن علم صحيح بي عند غيره ما يستدلوا نبيه على الحق بإذن الله والأمر يسير لو رجعوا إلى كذب التفسير لو رجعوا إلى أهل العلم لو ما يرفع الإشكال. هنا وخرج ابن وهب عن معاوية بن قرة قال إياكم الخصومات في الدين فإنها تحبط الأعمال وقال النقاعي في قوله تعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء قال الجدال والخصومات في الدين وقال معنى بن عيسى انصرف مالك يوما إلى المسجد وهو متكي على يدي على يدي على يدي يعني على يدي معنى بن عيسى على يدي فلحقه رجل يقال له أبو الجديرة يتهم بالإرجاء فقال يا أبا عبد الله اسمع مني شيئاً أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي فقال له احذر أن أشهد, عليك. أن أشهد عليك أن أشهد عليك قال والله ما أريد إلا الحق اسمع مني فإن كان صواباً فقل به أو فتكلم قال فإن غلبتني قال اتبعني قال فإن غلبتك قال اتبعتك قال فإن جاء رجل فكلمناه فغلبنا قال اتبعناه فقال له مالك يا عبد الله بعث الله محمدا بدين واحد وأراك تنتقل لعل من المناسب أن ندع الحديث عن الإرجاء إلى درس المشتقل إن شاء الله ونستكمل هذا الموضوع عند الإمام الشاطبي ونورد كلام أهل العلم في مسألة الإيمان والإرجاء ونسلكم هذا البحث إن شاء الله في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى ونكتري بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين